129. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل حم حمهتَ سسك وَتر 126. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّ 129. فإنا خلقناكم من تراب مِن من نطفة من علقة ثم من 117. وقتل لنبين وريدكم طفلا ثم Amin. the يدي لن في Ао Ин What can that? song. 119. إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان ارتصروا في فالذين كفروا قطعة لَنُغْمِسَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ يُصْهَرُ فِي سَوْطِ Юди ихилу во فإِذَا وَجَبَ ذُنُوبُهَا فَقُولُوا مِنَّا وَأَقِيمُوا الْقَانِعَ الْمُسْتَوْ كَذَلِكَ كُنْتُ 129. أذن للذين يقال king o Á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 أَو مَذِينا وَكُلِّفًا فَسَاءَ أَن لَيُتُون لِلْكَافِرِينَ صُنَّا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير 121. على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 122. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لُن نُنْبِئَهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِذَا 124. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 125. du Well, one فيُؤ مِنُ بِذ فَ تُخْ بِتَذَهُ قُلُ وَإِن اللََّ آمَنُوا إِلََا صِراطٍِ مُستَقِي وَلَا يَنْذَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِلْيَتٍ مِّن نُّوحٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَ الْمُلْقَى يَوْمَئِذٍ لِلَّذِينَ قُومُوا مِنَ النُّجُومِ فَانْظُرِ الَّذِينَ آمَنُوا Voilà! <laughs> Well, in... اليمن حليم ولنذنا а 119. في وجوه الذين كفوا Oh!